الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين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 ايضا ولم اكن بدعائك ربي شقيا و اني خفت الموالي من الله وكانت راتي عامرا فاهدني من جنك وليا ولي يرثني ويرث من ان وَجَعَلَ الْمُنَبِّئَ عَطِيَّةً فَهَبْ لِي يا, يا زكريا إنا نبشرك بغلاب اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلاب وكانت مرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عثميا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 فأرحى إليهم أن سبحوا, أن سبحوا ذكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بكورة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه, وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرفيا فاتخلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت, قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول وبك لأهبلك ولم يمسسني بشؤء ولم نك بغيا قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي يهين ولنجعل له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فحملت فانبدلت به مكانًا قصيّا فأجاء أهل المخاض إلى جبع نقلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت هذا وكنت نسيمًا منسيا من فلا دان من تحتها ألا تحزني فلا دان تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك ربنا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فأن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسوه ما كان أبوك مرأسوه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأصلي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وظللت بوالدتي، ولم يجعلني جبا والسلام عليه يوم أولدت ويوم أموت ويوم أربعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فضيل للذين كفروا يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسقة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إِنَّا نَحْنُ لَيْثُ الْأَرْضُ مَنْ عَلَيْنَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ واذكر في الكتاب إِرْهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعُدُّ مَا لَا يَسْمَعُ لما تعوذ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابنتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فتبعي مني اهديك سويا يا يا من يوضع يا ابتي مني اخاف ان يمسك على ان يمسك من الرحمن فتكون للشيطان وريا قال تنتهي لأرجو أنك وارجوهني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنك كان بي حبيا وأعتزل وما تدعون دون الله وأدعو ربي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 وجعل ذا لهم رسال صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جلل من قول الأيمن وقربناه نجيا وَنَرَى لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَفْرَغَهَا عَلَيْنَا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَبَاهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا والقرء الكتاب إدريس إنه كان صديقًا نبيا ودعناه مكانًا عاليًا هنالك الذين أنعم الله عليهم من النبی من النبي ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا كدلى عليهم آيات الرحمن إذا كدلى عليهم آيات الرحمن خروا قلكم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالضيب إنه كان وعده متيا لا يسمعون فيها لغوان إلا سلاما ولهم رزقهم فيها كالجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما طرفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان فَمَن نُخضِرُ نَهُم حول جهنم مجثيا ثم من نازع عنا من كل شيعة ثم كل شيعة أيهم, أيهم أشد على ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صيرا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حفما مقضيا ثم ننتي الذين اتقنوا ونذروا في هذه الدنيا وإذا تساء عليهم ما يتنا بينات قالت الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خيرهما طامه وأحسن لديا وكم أهلكنا قبلهم. هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى فسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُونَ مَكَانُهُ وَأَضْعَفُ جُمْدَةٌ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَّنُهُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابُهُ وَخَيْرٌ مَوَدَّةٌ فَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ كَلَّا سنكتب مَا يَقُولُونَ O God, فلا تعجل, فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عبدا فلا عليهم إنما نعبد لهم يوم من المتقين إلى الرحمن وَمَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ وَمَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْعِدُهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا التَّهَوُّرا إذا جئتم شيئاً بدا فكان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه من سابق لتبشر به المتقين وأثواب ربهم طرمندا وكم اهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله